أمثال عربية واحد وافق شن طبقه كان شن من دهات العرب فأراد أن يتزوج من امرأة مثله في الفراسة فقال لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي فسار حتى رأى رجلا يريد القرية التي يقصدها فصحبه فلما انطلقا قال له شن أتحملني أم أحملك؟ قال رجل يا جاهل كيف يحمل الراكب الراكب؟ فسارا حتى شاهدا زرعا قد استحصد فقال شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال يا جاهل أما تراه قائما؟ فمر بجنازة فقال أترى صاحبها حيا أو ميتا قال ما رأيت أجهل منك هل تراهم يحملون إلى القبر حيا أو ميتا ثم سار به إلى منزله وكان له بنت اسمها طبقة فقص عليها القصة فقالت أما قوله هل تحملني أم أحملك أي أتحدثني أو أحدثك حتى نقطع الطريق وأما قوله هل الزرع أكل أم لا؟ أي هل باعه أهله وأكلوا ثمنا؟ وأما قوله في الميت أترى حي أو ميت؟ أي هل ترك عقبا يحيا به ذكره أم لا؟ فخرج للرجل فحادثه ثم أخبره بقول ابنته فقال شنّ هي ضالتي فخطبها فتزوجها ولما عرف الناس عقلها ودهاءها قالوا وافق شن طبق اثنان اكلت يوم اكل الثور الابيض يحكى ان ثلاثة ثيران كانت في غابة ابيض واسود واحمر ومعها اسد وكان لا يقدر منها على شيء لاجتماعها عليه فقال للثور الأسود وللثور الأحمر لا يدل علينا في غابتنا إلا الثور الأبيض فإن لونه مشهور ولوني على لونكما فلو تركتماني آكله صفت لنا الغابة فقال دونك فكل فأكله. فلما مضت أيام قال للأحمر لوني على لونك فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الغابة فقال دونك فكله فأكله ثم قال للأحمر إني آكلك لا محالة فقال دعني أنادي ثلاثا فقال افعل فنادى ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض وفي معنى هذا المثل أمثال أخرى منها اليد الواحدة لا تصفق ومنها قول الشعر كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحدا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحدا